فان الشيطان حريص على حرمان الانسان من كل طريق يوصله الى الفوز بالجنات والسعاده الدائمه ولا سيما اذا طاوعه المرء واستمر الكسل وطلب الدعه فان الكسلان تغلق ابواب الخيرات دونه بسبب كسله واستيلاء الشيطان عليه ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الكسل فيقول اللهم اني اعوذ بك من الكسل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من الهرم واعوذ بك من البخل رواه البخاري وانما استعاذ منه صلى الله عليه وسلم لان الكسل يبع يبعد الانسان عن الافعال الصالحه للدنيا والاخره وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم ات نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن ومن دعوه لا يستجاب لها ومما نقل عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال التواني مفتاح البؤس وبالعجز والكسل تولدت الفاقة ونتجت ونتجت الهلكه ومن لم يطلب ومن لم يطلب لم يجد وأفضى إلى الفساد ومن لم يطلب لم يجد وافضى الى الفساد وقال بعض الحكماء الحركه بركه والتواني هلكه والكسل شؤم ان الكسل صفه مستحكمه في بعض الناس تدعوهم الى القعود عن معالي الامور وفضائل الاخلاق والرضا بالدون من كل شيء واسباب الكسل كثيره منها الترف وهو الاسراف في تناول ملذات الدنيا والتوسع في ذلك والعب من الشهوات وقد قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين وفي الحديث الذي اخرجه الحاكم عنه صلى الله عليه وسلم انه قال كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيله ولا تسرفوا ومن كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما من سرف الا ومعه حق مضيع والعرب الاوائل كانوا يذمون الكسل والدعه والترف فيقولون ما ألزم أحد ما لزم احد الدعه الا ذل وحب وحب يكسب الذل وقالوا ايضا ان الراحه حيث تعب الكرام او دع لكنها اوضع والقعود حيث قام الكرام اسهل لكنه اسفل ومن اسباب الكسل دنو الهمه وسفولها فان ضعيف العزم دني الهمه لا يحسم اموره ولا يكتب وصيته ولا يسارع الى طاعة ولا يجترم معصيته ولا يتوب من ذنب ولا يطلب رزق ولا يكسب صنعه ولا يكافح لنيل الخيرات ولا ينازع ولا ينافس في علو الدرجات ومن اسباب الكسل اعتماد الكسلان على مال أسرته من مكانه وما عند والده من ثروه وجاه والنظره الصحيحه ان الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان ابي ولربما كان من اسباب كسل الانسان التفاته لمن يثبط همته ويضعف عزيمته بكلمات تحط من شانه وتحقره والعاقل لا يرفع بكلام الحساد والشامتين راسا بل يسير بخطى ثابته ورؤيه شرعيه لبناء حياه افضل ومنزله اكمل في الدنيا والاخره والاخره خير وابقى ومن اسبابه عدم ادراك مساوئ الكسل والعجز والكسل والعجز قرينان فان تخلف كمال العبد وصلاحه اما لعدم قدرته فهو عجز او يكون قادرا على الشيء لكنه لا يريده فهو كسل وينشا عن هاتين الصفتين فوات كل خير وحصول كل شر ومن أسباب الكسل عن الطاعات انشغال الإنسان بالدنيا وطلبها عن نصيبه من الآخرة ومن الأسباب الإعراض عن الدعاء فلا يدعو بعض الناس إلا إذا نزل به حدث جلل من مرض أو مصيبة أو نحو ذلك وفي الحديث أعجز الناس من عجز عن الدعاء رواه الترمذي أيها المسلمون المتامل في احوال المسلمين يرى انواعا من الكسل عن طلب الفضائل والكمالات لعل من ابرزها قعود بعض المسلمين عن طلب الرزق والسعي في الارض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ان يغدو احدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير له من خير له من ان يسال رجلا اعطاه او منعه ذلك فان اليد العليا افضل من اليد السفلى وابدا بمن تعول رواه البخاري ومسلم وفي صحيح البخاري لان ياخذ احدكم احبلا فياخذ حزمه من حطب فيبيع فيكف الله بها وجهه خير من ان يسال الناس اعطي ام منع وكان انبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته يكتسبون ويعملون فاقتدى بهم الصالحون ومن مظاهر الكسل إهمال كتابة الوصية وترك كتابة مال الناس من حقوق في ذمته وما عليه من ديون قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده رواه البخاري ومسلم ومن مظاهر الكسل ترك الشخص معالجه نفسه عند نزول الداء ولربما يضعفه هذا عن فعل الفرائض ولربما ترك رقيه نفسه بالقران والادعيه تهاونا وكسلا فيزداد المرض ويقضي عليه ومن مظاهر الكسل تخلف بعض المسلمين عن صلاه الجمعه او الجماعه في المسجد وحضور الجماعه واجب واجب على الرجال يحرم الاخلال به الا لمرض او خوف لما جاء من ادله في هذا الباب وبعضهم لربما كان من عادته ودابه في يوم الجمعه وفي الصلوات المفروضه انه لا يحضر الا متاخرا فيفوت على نفسه هذا الاجر العظيم ومن المظاهر نوم بعض المسلمين عن صلاه الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم ثلاث عقد اذا هو نام يضرب على كل عقده عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ فذكر الله ان حلت عقده فان توضأ ان حلت عقده فان صلى ان حلت عقده فاصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح خبيث النفس كسلان متفق عليه والكسل في الصلاه مؤذن بقله اكتراث المصلي بها وزهده في فعلها فلذلك كان من شيم المنافقين كما قال الله عز وجل ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ومن مظاهر الكسل كسل الرجل عن متابعه تربيه اولاده وهروبه من المسؤوليه تجاه ربه عز وجل والناس فلا توجيه ولا رعايه ولا انفاق ولا متابعه قال تعالى قو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ومن مظاهر هذا الكسل ترك العلم والاعراض عن تعلم احكام الدين ومن ذلك عدم قيام الانسان بخدمه والديه وصله رحمه ايثارا للراحه وتثاقلا عن الواجب وكسلا عنه ومن مظاهر الكسل اهمال ابواب الخيرات كالصدقات واداء السنن الرواتب وقيام الليل والوتر وترك اعمال الخيرات من إعانة الفقراء واتباع الجنائز وزياره المرضى ناهيك عن من يتقاعس عن الدعوه الى الله ونصح المسلمين وامرهم بالخير وتحذيرهم من الشر ومن يتكاسلون عن تلاوه القران وذكر الله وغير ذلك من ابواب الحسنات وفرص الطاعات ولله در عمر رضي الله عنه حيث يقول القوه في الا تؤخر عمل اليوم لغد وكان بعض الصالحين وهو العالم الجليل زكريا الانصاري يحرص على النوافل ويؤدي الفرائض كامله حيث بلغ اكثر من مئة عام من عمره وهو يصلي ويميل يمينا وشمالا لا يتمالك ان يقف بغير ميل للكبر والمرض فقيل له في ذلك فقال يا ولدي النفس من شأنها الكسل وأخاف أن تغلبني وأختم عمري بذلك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وامينه على وحيه وصفوته من خلقه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اما بعد يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان رضا الرب في العجله الى اوامره وهذا علاج من اهم ما يعالج به داء الكسل ولذلك قال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاه والسلام وعجلت اليك ربي لترضى فبادر ايها المسلم ثم بادر اذا سنحت لك فرصه من فرص الخير من تلاوه وصدقه وبر سواء كان ذلك واجبا او مستحبا واحذر صح صحبه الكسالى فانهم داء وبلاء وسلما بيده وسلما بيده خزائن السماوات والارض ان يعيدك من العجز والكسل وأن يفتح لك باب القبول والعمل فإن الدعاء هو الجامع لأبواب الخيرات فإن الدعاء هو الجامع لأبواب الخيرات قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله حدثنا عبد الوهاب عن إسحاق عن مطرف ابن عبد الله قال تذاكرنا ما جماع الخير فإذا الخير كثير الصيام والصلاة واذا هو في يد الله تعالى واذا انت لا تقدر على ما في يد الله الا ان تساله فيعطيك فاذا جماع الخير الدعاء ولذكر الله عز وجل وتسبيحه وتكبيره وتحميده الاثر العظيم في الجد والنشاط والعمل قال الحافظ ابن القيم رحمه الله وهو يعدد فضائل الذكر في الوابل الصيب الحاديه والستون ان الذكر يعطي الذاكر قوه حتى انه لا يفعل مع الذكر ما لا يفعل ما لا يطيق فعله بدونه